دعون من دون الله أروني ماذا خلقوا من الأرض أم لهم شرک في السماوات أروني بكتاب من قبل هذا أو أثارتهم من علم أو أثارة من علم إن كنتم صادقين ومن أضل ممن يدعو من دون الله ما لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداءون مَكَانُوا بِعِبَادَتِهِم كَافِرِينَ وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ قَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا للحق لَمَّا جَاءَهُمْ هَٰذَا سِحْرٌ أم يقولون افتراه قل إن افتريته فلا تملكون لي من الله شيئا وأعلم بما تفيضون فيه كفى به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 قال الذين كفروا للذين آمنوا لو كان خيرا ما سبقونا إليه وإذ لم يهتدوا به فسيقولون هذا إفق قدير ومن قبلي كتاب موسى إمامه ورحمة وهذا كتاب صدق اللسان العربي الذي يذرا الذين ظلموا وبشرا للمحسنين إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون أولئك أصحاب الجنة ووالدين فيها جزاء بما كانوا يعملون ووصينا الإنسان بوالديه إحسانا حملته أمه كرها ووضعته كرها وحمله وفصاله ثلاثون شهرا عدى إذا بلغ أشده وبلغ أربعين سنة قال رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي، أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأصبح لي في ذريتي. إني تبت إليك وإني من المسلمين أولئك الذين نتقبل عنهم أحسن ما عملون ونتجاوز عن سيئاتهم في أصحاب الجنة وعد الصدق الذي كانوا يوعدون والذي قال لوالديه فيكما أزعذني أن أخرج وقد خلت القرون وقد خلت القرون من قبلي وما يستغيثان الله وإلك آمن إنما وعد الله حكم إِنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ فَيَقُولُ مَا هَذَا إِلَّا أَسَاطِيرُ الْأَوَّلِينَ أُولَئِكَ الَّذِينَ حَقَّ عَلَيْهِمُ الْقَوْلُ فِي أُمَمٍ قد خلت من قبلهم من الجن والإنس إنهم كانوا خاسرين ولكل درجات وَلْيُوفَئَنَّهُمْ أَعْمَالَهُمْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ وَيَوْمَ يُقْضَىٰ عَلَىٰ الَّذِينَ كَفَرُوا عَلَى النَّارِ أَذْهَبْتُمْ طَيِّبَاتِكُمْ فِي حَيَاتِكُمْ الدُّنْيَا وَاسْتَمْتَعْتُمْ بها فاليوم تجزون عذاب الجن فاليوم تجزون عذاب الجن بما كنتم تستكبرون في الأرض بغير الحق وبما كنتم تفسقون واذكر أخاعات إذ أنذر قومه بالأحقاف وقد خلت النذر من بين يديه ومن خلفه ومن خلفه ألا تحبدوا إلا الله إني أخاف عليكم عذاب يوم عظيم قالوا أجئتنا لت كنا عن آلهتنا فأدنا بما تعدنا إن كنت من الصادقين قال إنما العلم عند الله وأبلغكم ما أرسلت به ولكني أراكم قوما تجهلون فلما رأوه عارضا مستقبل أوتيتهم قالوا هذا عليك بل هو ما استعجلتم به ريح فيها عذاب أليم تدمر كل شيء بأمر رب فَأَصْبَحُوا لَا يُرَى إِلَّا مَنْ سَاكِنُهُمْ أَذَلِكَ جِنْسُ الْقَوْمِ الْمُجْرِمِينَ وَلَقَدْ مَكَّنَّاهُمْ فِي مَا كناكم فيه وجعلنا لهم سمع وأبصار وجعلنا لهم سمع وأبصار وأفئدة فما أضنا عنهم سمع ولا وَنَاءَفِئِدَتُهُمْ وَنَاءَفِئِدَتُهُمْ مِنْ شَيْءٍ إِذْ كَانُوا يَجْحَدُونَ إِذْ كَانُوا يَجْحَدُونَ بِآيَاتِ اللَّهِ وَحَاقَ بِهِمْ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 فلولا نصرهم الذين اتخذوا من دون الله قربانا آلهة بل ضلوا عنهم وذلك إفقهم وما كانوا يفترون إذ صرفنا إليك نفرا من الجن يستمعون القرآن فلما حضروه قالوا أنستوا ان قضي ولوا إلى قوم منذرين قالوا يا قومنا ان سمعنا كتابا انزلا من بعد موسى مصدق لما بين يديه يهدي إلى الحق يهدي إلى الحق وإلى طريق مستقيم.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 وَمَن لَا يُجِبْ ذَاعِ اللَّهِ فَلَيْسَ بِمُعْجِزٍ فِي الْأَرْضِ وَلَيْسَ لَهُ مِنْ دُونِ أُولِي أُولِي أُولَاءَكَ فِي ضَلَالٍ أرض ولم يحي بقلقٍ بقادر على أن يحيي الموتى بل إنه على كل شيء قدير. يُقْرَطُ الَّذِينَ كَفَرُوا عَلَى النَّارِ أَلَيْسَ هَذَا بِالْحَقِّ قَالُوا بَلَا وَرَبِّنَا قَالَ فَذُوقُوا الْعَذَابَ بِمَا كُنْتُمْ تَكْفُرُونَ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 ألا هو فهل يهلك إلا القوم الفاسقون